114. أرحاب النار هم فيها خالدون 115. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 والله لا يهدي القوم الظالمين 113. أو كالذي مر على قوية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحتي هذه الله بعد موتها فأماته الله 141. ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشغابك لم يتسنه 119. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء Jesus.